رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيبوا لك كيدا إني الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاوين الحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آلي عقوب كما, كما أتمها على أبويك من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 فقتلوا يوسف وأطراقه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين قن ق.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 لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن ياكله الذيب وأخاف أن كله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن له الذيب ونحن عصبة إن إذا اللخاسرون فلما ذهبوا به وأجمه حينا إليه لا سَيَعْدَمُ تَعْنَا فَكَلهُ الذّيدُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبًا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي متواه عسى, عسى أن ينفر فعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الحاديث والله غالب على أمره ولكن, ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 هو وربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لذا الباب قالت ما جزاء من راد بأهلك سوءا إلا أن يسجن, إلا أن يسجن أو عذاب نليل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 مسكينه وقالتخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم وقلنا حاشد لله وقلنا حاشد الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن, ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إلي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 وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَفَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعَاصِرُ خَرَاراً وَقَالَ لَا خَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَةً تَكُرُ الطَّيِّرُ مِنْ نَبْءِ النَّبِتَاءِ لِي إِنَّنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما, إلا نبأتكما بتاوينه قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله إنا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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن رباب متفرقون خير من الله خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا سميتمها سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إذ الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن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 whole knee فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضاسنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي توم للرؤية تعبون قالوا الضآث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالم وقال الذين جابنهما وذكر بعد أمتنا نا أنا أنبئكم بتاوينه فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس ذا علهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين ذبا فما حصدتم فما حصدتم فذروه في صوبه إلا قليلا إلا قليلا مما تقولون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كلن ما قدمتم لهم يا ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يصيون وقال الملك توني به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 قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحص حص الحق أنا راوته عن نفسه أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن ان لمخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد وَمَا ومن ابرئ نفسي ان النفس لامرره بالسوء الا ما رحم ربي رب غفور رحيم وقال الملك اتولي به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 عليه فاعرفهم وهم له موكرون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتيه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون قال هل منكم عليه إلا كما أميتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت لينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به, لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنَ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَن يُغْنَى عَنكُم مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا إلا حاجة في نفسه عقوب قضاء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 فَلَمَّا جَهَزَهُ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَاءَ تَفِي رَحْلِ أَخِيهِ ثم أذن مؤذن نيته العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولما جاء به حمل بعير ولما جاء به حمل بعير وأنبه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 مجده في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء يخي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 قالوا إِنَّ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شرا مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ حذنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن خذ إلا ما وجدنا مت على عينه إن إذا فَلَمَّا اسْتَيْأَسَ مِنْهُمْ خَرَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ خَذَعَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَدتُّمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَدْرِيَ لَرَحِلُ أَرْضُ حَتَّى يَأْتِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ الله الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا بنك وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والغيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فص جميل. عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوني يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إن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 الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذن تم جاهلون قالوا أنتم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 لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فالبوه على وجه ابيات بصيره وتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم إني لا اجد ري يوسف اني لا اجد ري يوسف لولا انتم قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلم فَلَمَّا أَمْجَأَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَا نَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قال سوف أستغفر لكم ربي. قال سوف أستغفر لكم ربي. إنه والغفور الرحيم. إنه والغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوا إليه أبويه وقال وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء ان انه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت وني في الدنيا ولاخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر هو إلا ذكر للعالمين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 أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليه فَإِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُنَا آخِرَةٌ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا فَلَا تَعْتَدُوا حتى إذا استيأسوا صلوا ظنوا أنهم قد كذبوا ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجمنا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لاني الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون